بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن ف المُؤمونونَ الذيينَ إذ ذُكِ رَ اللههُ وَجِلَ قُلُوبُهُم وَإذاَا كُيتَعَلَهِم آياتةُ مزَادَتُم إمَانَ وَعَلى رَبِّهِم ييتَوَدكمُون الذيينَ يُقمون الصَّنةَ وَلَّ رَزَقَنَاهُ فِقُون أُلائِكَون المُؤمونَ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينبعون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 ليحق الحق ويبثل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مهدفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُقَهْهِرَكُم بِهِ لِيُقْهِرَكُم بِهِ عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتذبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا المعب فاضربوا فوق الأعلاق واضربوا منه إِلَّا بَنَانَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ عَذَابًا فارْزَحْفًا فَلَا تُولِنُوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير.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 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيموا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذَكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَظْهَرَ يَتَوَفَّاكُمُ اللَّهُ مِنْهَا فـَآوَاكُمْ فَآوَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجُونَ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَرْفِرْ لَكُمْ والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليسبتوك أو يقتلوك أو يخرتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 117. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 118. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولئين ولياؤه إلا المتقون ولكن أثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب لما كنتم تكون إن الذين كفروا يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُسَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَ ثُمَّ تَقُومُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُمَيِّزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَيُرْهِقُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ أَن يَكُونُوا مِنَ قد سلف وان يعود فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاين تهوا فان الله بما يعملون بصير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 سَكِينٌ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقَنطَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ اسلَم منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في ميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولكن الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينتي ويحيى من حي عن بين وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشيتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات السدر وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُنقِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرَكَ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فئة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 يظنون ان سبيل الله والله بما يعملون محيط واذا زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جاء لكم فلم ترى فَأَصْعَى عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّن تَقُولُونَ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم وجوكوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلمة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 امَةً أَن عَمَهَا على قَوْ مِم حََّ وَيمَا بِأَفُسهِم وَأَن ممَّهَسَ ب يَنًا كَذَأْ بِآالِ ف العلَ وََّذينَ مِنْ قَابِرِهِم كَذَّموا بِآيكِ رَبّهِم فَأََّت النَّ بِذُلُ بِهِم وَكُنْ مِنْ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنْ شَرَ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا فإما تفرفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يَتَابُونَ سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُغْدُونَ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِرْآتٍ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ وَآخَرِينَ مِن دونهم لا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ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 بأنهم قوم لا يفقهون الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألفين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 إِنَّ اللَّهَ سَبَقَ لَمَا اسْتَقِيمَ فِيمَا أَقْدَمْتُمْ عَلَاهُ نَذِيرًا فَقُولُوا بِمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي وَنُوبِقُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيُغْنِكُمُ ٱللَّهُ غِنًى وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ قَامَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَنۢبَأَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ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 حتى يهاجموا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ كُلَائكُم مِّنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ